لم تعرفه مرة مرة غابت مرة. مصطفى غاب غبت مرة مصطفى. يوسف غبت مرة. مرة مرة. محمد غبت ثلاث مرات. لا لا مرة واحدة. سبحان الله مرة واحدة. محمد الصنطري ما ولا مار مش مجتهد أحب المادة يعني ولا مره ميه لي أنا <تصفيق> كنت مريض ماشي محمد حاضر موجود عندي مره مره ويضحك كما قلت يعني على حسب الغياب والحضور والمشاركة بتوزع عشر درجات واربعين في الامتحان لا تجيب على أكثر من أسئلة أنا سأعلم الأول أربعة لا في البركة من يجيب على السابعة يبقى بتاعج نفسه ويضيع وقت الامتحان ولا يأخذ عليه أي درجة أنا سأعلم حقاً أربعة أسئلة وذا اضطررت صخرة سو أربعة جبال. يا فالأفضل لا تجيب إلا على أربعة أنت فتاك. هو كل سؤال فيه. أنت ولا سؤال؟ السؤال, السؤال الواحد يحتوي سؤال واحد فرعي ولا؟ يحتاك فقرتين. فقرة. يعني شرح وتمثيل. كل لسيلة ما ينفع. لإن أنت عندك في كل الموضوعات جزء نصري وجزء قصائد نماذج. فلا بد إن السؤال يكون مع التمثيل. يعني إشرح مثلاً الخلفية الطوراطية لمدرسة المهجر مع التمثيل تقول الناس متأثرة بالطوراة متأثرة كذا هذا النسل وعلى سبيل المثال وضعت مثال من, من اسمه إذا هي بماضي ومثال من جبران خلف جبران يعني في الحضور اليومي نحن كما تعرف حضرتك لا نشارك كثيراً بعض الأسئلة أنت وضعتها حضرتك لكن الآن كنا نراجعها وجدنا أن هناك بعض الغموض فباقي الأسئلة تتركني أشرح موضوع اليوم والوقت اللي سيبقى نحاول عنه نزيل الغموض. جيد. يعني لدينا موضوع نبض نشرحه. يعني وبعد ما انتهي نشرح حضرتك. نعم. جميل. لما نفتح الكتاب اخر مدرسة شعرية سندرسة. اللي هي مدرسة ابولو. في اجل الصفحة هزه. مية وثمانية وثمانية وثمانية. مية ثمانية وثمانية. <تصفيق> لاحظوا. هذه الجماعة كلمة ابولو. هو كما يقال. إله الفنون والعلوم والإلهام في الأسطير اليونانية جميل؟, جميل ماذا نفهم من هذا نفهم من المدرسة متأثرة بالغرب من أول إسمينا لا ليست مثل الدول زاد حتى الإسم عربي أصيل لكن هذه من أول الإسم متأثرة بالغرب باللغار، وبنأول الاسم المتاسرة بماذا؟ بالعصاتير اليوناني، ياه إذا المدرسة بذل تخرج عن نطاق الصناعة العربية، ياه هذه أول شيء اللي بدأ تلاحظه من مجرد اللي من مجرد الاسم، ثم هي معروف عنها أنها تسمى الحركة التحريرية للشعر حركة تحررية يعني بتحرر الشعر من القيود طيب هو الشعر فيه ايه قيدين في الشعر قيدين بس في الواسم اللي هو العروض والقافية في العروض والقافية إبقى إذن هي ستحرروا من ايه من العروض القفية إما من العروض وإما من القافية أو من كلاهما هي هنا حررتها فقط من العروض وليس من القافية يعني ستحرر فيها في موجودة في الشعر ولكن يغير البحر ممكن ينتقل من بحر شالي وبحر شالي هو. في القديم لابد البحر يبقى كما هو والقافية تبقى كما هو هودة هو ممكن يغير البحر وممكن يغير القافية لكن موجود بحر وموجود قافية لكن منوعة صلطة مشكلة بعد ذلك الشعر مثل لما نسمع الشعر الحر تسمع عن الشعر <تصفيق> بأثر أكثر تطوراً أو تهوراً في التحرر من الشعر لا تجد هناك قافية ولا تجد ممكن لا تجد عربية يعني أصبح مشت الشعر الغربي بالظهر أنا لا أعد بشعر عربي. هذه ترجمة من الشعر ليس بعربية لكن هذا ما زال فيه القافية موجودة والعروض موجود ولكن منوع ينتقل بمزاجه من بحر البحر يغير الخافية مرة سين مرة سين, مرة سين مرة <تصفيق> أهم في هذه المدرسة تعالى صفحة مية طبعا في مية الفقرة التانية يقول كان لها مجلة دورية بالاسم ذاته يعني المجلة عينوانها أبولو موجودة على الانترنت لو عدتوا لها ستجدوها مفيدة جدا. يا لها مجلة اسمها أبولو صدرت لمدة سنتين سنة 34 وتوقفت تقريباً 36 ورغم أنها صدرت سنتين يعني كل سنة اسم عشرة عدد 24 عدد ولكنها أحد ستثنورة في الأدب العربي. يا صدرت سنتين فقط ولكن أحدثت صورة في الأدب العربي صورة تجديدية. مما أحدثته المدرسة ان المدرسة انقسمت لتصنيف. لاحظوا الفقرة الأخيرة في صفحة 198 ويمكن الزعم بأن المدرسة تكونت من جناحين رئيسيين. هل وجد هذا؟ نعم. لازم لا. ما في الإجابة في الامتحان أنها تكوّنت من تساعد. من جناحين. يعني هي بتطير في. جناحين, جناحين أساسياً جناح مصري أفريقي ممكن نقول جناح أفريقي يا؟ وهذا الجناح ذو طابع رومانتيقي رومانتيقي بمعنى أنه هو متأثر بالأدب الإنجليزي وليس بالفرنسي وأنه هو مباشر يعني يقول لحضرتك المعنى اللي يريده مباشرة أجلس لا يوجد رمز الجزء الجزء الثاني تقلب بالصفحة جناح سوري لبناني هل وجدته هذا؟ صفحة المثال وهو ذو طابع رمزي متأسر بالصفارفة الفرنسية هذا الجزء لا يقول لك شيء مباشرة لا يستخدم الرمز لا يقول لك مباشرة عما يريد يعني مثلا لاحظ لما القصتين اللي سندرسهم سندرس الآن قصتين كل قصيدة من مدرسة مختلفة او من فرع مختلف لاحظ مثلا ابو القاسم الشافعي صفحة مئتين وخمسة عشر سأقرأ الآن النص وتفهموا هذا مباشر متأثر بالمدرسة الدماغتية اللي هي لا تستخدموا الرمز يا؟ خلقت طريقاً كطيف النسيم وحر كمور الضحى في سماء تغرد كالطير أين دفعت وتجد بما شاء وحي الإله وتمرح بين ورود الصباح وتنعم بالنور أن ترى وتمشي كما شئت بين الظهوج وتقطف ورد الربا في ربان كذا ساغك الله يا ابن الوجود وألقبك في الكون هذه الحياة فمالك ترضى بذل القيود وتحني لمن كفلوك الجبال وتسكت في النفس صوت الحياة القوي إذا ما تغنى صدار وتطبق أجفانك النجيرات عن الفجر والفجر عذب البيار وتقنع بالعيش بين الكهوف فأين النشيد وأين الإباه أتخشى نشيد السماء الجميل أترهب نور الفضر في ضحا ألنهط وسر في سبيل الحياة فمن نام لم تنتظره الحياة ولا تخش ما وراء التلاع فما ثم إلا في صباة وإلا ربيع الوجود الغرير يطرز بالورد ضافي رداء وإلا أريج الزهور الصباح ورقص الأشعة بين المياه وإلا حمام المروج الأنيه يغرد منطلقا في غناء إلى النور فالنور عذب جميل إلى النور فالنور ضمن إله هذه فكرة واحدة فكرة واحدة ولكن لاحظه مباشرة لا يوجد فيها رمز ما أول علامة لأن القصيدة مباشرة علامة صارقة واضحة تدل على أن القصيدة لا يوجد فيها أي رمز حاولوا تفكروا ما هي هذه العلامة مباشرة، حرف، القصيدة مباشرة مباشرة هكذا لا يوجد فيها أي رموز أي غموض أي خفاء أي صعوبة لا يوجد فيها أي رموز أي خفاء أي غموض لا يوجد في القصيدة طبيعة في شيء واضح على طول مباشرة هو يتكلم المباشرة. مع أخوها طريقة هو اقترب يعني تكلم يا بني عنوان القصيدة يا بني أمي ويقول خلق توصف لي أخوه. يستخدم ضمير المخاطر. هل يوجد شيء أوضح من ضمير المخاطر؟ أو بكلمة مباشرة؟ هل يوجد أوضح من هذا؟ لا يوجد لا يوجد غموض في الموضوع لأن يستخدم ضمير المخاطر. ده حتى لا يستخدم ضمير الغائب كان يكون فيه هناك مسحة من الغموض. ده هو أمامك مباشرة. ولا يوجد غموض في هذا. لذلك يقول خ. تغرد وكأنت لاحظت أداء المخاطب الموجود في كل الأفعال هذا مباشرة شيء مباشر لا يوجد فيه أي غموض وهذا طبيعة ال ال المدرسة الرومانطية الرومانطقي لا يعني حب أو هيا ماء أصل نحنا بنسمعنا في العميلة بس الشيء الرومانطي اللي هو العصر في الثقافة البريطانية كان يشوفه حز والشعر بيخرج للطبيعة ولا تعرف لماذا الشعر حزين ويزل حزين طول الوقت اعزب هذا ما يسمى العصر الرومانتي هو مباشر ولكن فيه حزن منتجي وليس ما وليس المقصود فيه حب هو الحب موجود ولكن ايضا فيه حزن فهو درجة من الحزن الزايره في الثقافة كل الشعوب اللي كانت مختالة زي مصر وتونس تونس وجد جير مليئ ايضا بالحزن بسبب الاحتلال فتأسطر بهذه الرومنطيقية هذا الحزن الموجود في الأدب. يا هذا مباشر ب... مباشرة عكس لا يوجد حكمه لكن لاحظوا القصيدة التي س... هذا لأنه أفريقي لاحظوا القصيدة التي سنأخذها من الفرع الشامي أو إذا لم إلى التفاؤل انتظرني الآن لاحظوا هنا لما نتكلم عن الغموض الآن قلنا أن الفرع الأفريقي فرع يستخدم المباشرة متأثر باستقافة الإنجليزية الفرع الشامي متأثر بالفرنسية بيستخدم الرمز عرف الرمز يعني؟ لأتك مباشرة لا, لا تقول الشيء لا, لا. أنا شجاعة تقول أسادي كناية رمز المباشرة زي الأفريقي يقول لك الشيء مباشرة يخبطك بالحقيقة في وجهك هذا الأفريقي هذا أبو القاسم الشامي بيخبطك بالحقيقة في وجهك بيكلمك بضبير المخاطب ويقول لك أنت راضي بالذل ليه مباشر هو أبو القاسم الشامي لكن الشامي كناية. لا يقول لك الحقيقة مباشرة. إذا كنت شجاع كما قال يوسف، أبو القاسم الشابي سيقول لك في وجهك أنت شجاع. الشابي سيقول لك أنت كالأسد. استخدم الأسد كرمز. كناية هنا. كناية. لا يقول لك مباشرة بهذا الموضوع. <م -م. فهنا في القصيدة الثانية هي عمرة بريشة سيستخدم الرمز. لا يقول لك مباشرة ما يريد. القصيدة في صفحة ٢٢٠ رقم ١١٨ بعنوان ناستر اهو الناستر زي الاسر بدل ما يقوله انت شجع يقوله انت اسر هنا يريد ان يقول شيء فلا يقول مباشرة يقول ناستر انا هقرأ وانت حاولوا تستنتجوا الرمز وتفهموا الرمز الموجود في القصيدة جميل اصبح السفحة ملعب النصوري أرجو تشكيله يعني تشكيل غير موجود. يا ضور الجبال وثولي إن للجرح صيحة فبعثيها في سماعتنا فحِيحة سعير وطرح الكبريات شل ومضمة تحت أقدام دهرك السكيري. لم لي يا ياظر الجبال بقايا النسر وارمي بها صدور العصور إنه لم يعد يكحل جفن النجم تيهم بريشه المنثور هجر الوقر ذاهلا وعلى عينيه شيء من الوداع الأخير. تاركا خلفه مواكب صحب تتهاوى من أفقيه المصحور كم أكدت عليه وهي تندي فوقه قبل فضح المخمور قبط السفحة طاويا من جناحيه على كل مطمح مقبور فتضارت عصائب الطير ما بين شروط من الأذى ونفور لا تطير جواب السبح فالنسر إذا ما خبرته لم تطير نسل الوهن مخلابيه وأدمت من كبيه علاصف المقدور والوقار الذي يشع عليه فضلة الإرثي من صحيق الدهون وقف النسر جائعا يتلوى فوق شلو من على الرمال نثير وعجاف البغاث تدفعه بالمخلب الغض والجناح القصير فصرت فيه رعشة من جنون الكبر واهتز هزة المقرور. ومضى ساحبا على الأفق الأغبر أنقاد هيكل منخور وإذا ما أتى الغياهب واجتاز مدى الضم من ضمير الأثير جلجلت منه زعحة نشت الآفاق حرة من وهجها المستطير وهوى جثة على الظروة الشماء في حضن وكره مهجور. سأقف هنا م... عن ماذا يتكلم الشيء عن النصر هزا رمز رمز النصر هل هو بيتكلم عن نصر حقيقي لا, لا. م... ليس نسر حقيقي ولكن رمز الشيء معني ما هو هذا الرمز يعني يتحدث عن الأقوية ويرمز له, له بالنصر عن القوي ويرمز له بالنسر عن العربي عز كبير فئيس العربي مسي العربي بصف... قرط يعني م -م. ها انت خطوة وهو خطوتين ها البنات ها؟ ممكن يتحدث عن الضب وهي فيها ظلم فيها ظلم ولكن ماذا اصيل اصيل ماذا لماذا يرمز بهذا النسر كان كبرياء والفخامه قبل سقط وسقط ماذا هذا هو المعنى م -م. ولكن اين الرمز شجاع شجاع. يعني انت لما بتقول محمد أسد يعني تعلم محمد شجاع يبقى هو بيرمز للشجاعة بالأسد. نعم. هنا النسر بيرمز به لماذا؟ للإعتداء. لان انت تلاحظ مثلا أبو الخاصم الشابي قال لهم نعم. المعنى هنا ما بيقول مباشرة. بيحكي لنا عن نسر. وانت لما تقول والله نسر مسكين كما يقول يوسف كان في القمة و هاو. ضعف. يا? ضعف. عمازة يتكلم. هو هو ضعف. هل يمكن ان يكون يتكلم عن الامة الاسلامية? اه نعم نعم. حتى تعرفه ان فجأة انت اول ما تجد لك الفكرة تقول اول الله شاعر صح. هو اذا كان على الثاني وانا لم استطيع ان اقول. ممكن يكون بيتكلم على الامة العربية. ممكن بيتكلم على الامة الاسلامية. يا؟ ليه؟ لأن هذا ما حدث لها بالطبع إن هي كانت في القمة ونزلت وهو كتب القصيدة تقريباً 1936 أظنها كان كل العالم العربي مهتم. بعد أن كان امبراطورية ضخمة أصبح وهل يوجد أفضل من النسر لترمز به لهمتك؟ لا يوجد أفضل من النسر. إني <تصفيق> أخذوا كرمص. إذا لما تلاحظ الفرق بين أبو القاسم الشافعي وبين عمر بيريشا تجد أبو القاسم الشافعي استخدم ضبير المخابث وقال مباشرة في وجهه. هذا هو الجناح الأفريقي اللي هو لا يستخدم الرمس، لكن عند أبو القاسم ش... عند عمر وكل الشميين اللي مثله قالوا شاعر مدرسة أقوله. بيبحث عن الرمز يختبئ خلف ويقول هذا وهذا أفضل من المباشرة يعني استخدام الرمز المباشرة هذه ينفع في الخطط في الأدب النثري لكن في الشعر الأفضل يستخدمه حتى تُصير دهشة المستمع واستغرابه فينتبه القصيدة ويبحث في القصيدة يا لاحظ مثلا أبو القاسم الشابي طبعاً لماذا رغم المباشرة الموجودة في قصدته لماذا هي بيها بسبب الإمكانات الشعرية الهديرة العنبابات الموسيقية العظيمة الموجودة العنبابات فمسا لاحظ 215 وخمسة عشر الشابي العنوان البيت يا ابن أمي عنوان القصيدة يا ابن أمي وهذا طبعا الأم كرمز للقوة أفضل من الاستخدام القب، يا؟ لأنها استخدام القب هيبقى فيه نوع من المنافسة ونوع من القوة لكن هو يحتاج نوع من الحنان والحب، فالأم أفضل في هذا الإيه؟ في هذا الرمز. هو ليس قائد عسكري حتى يستخدم القب لأنه هو شاعر ولكن أمامه الشعوب مستعبدة محتلة. وهو يريد إصالة النحو في المختلِيم، فيريد منذ البداية أن يقول لهم إن الاحتلال والاستعمار ليس شيء طبيعي، الحرية هي الشيء الطبيعي، وأن أنت لم أحد يأثرت أو يستعبدك لابد أن تقاوم حتى النوق، تقبل بهذه العبودية، وهذه الفكرة الأساسية في المنز الدعوة للتحرر. وليس الحرية ولكن التحرر من الاستعمار فكرة أساسية في القصية. وهنا هو يحاول إثارة نخوة الشخص العادي وليس إثارة الحكومات الحكومات لا تفعل شيء، فهنا لاحظ أول فكرة كيف يصير نخوة لاحظ ترتيب الأفكار كيف يصير نخوة الناس المستعبد أو المستعمرا لابد من البداية بدأ بفكرة عامة إن الحرية هيبة من الله ربنا خلقنا أحرار لذلك أول فكرة ستقول الحرية كفطرة هذه فطرة بيخلق عليها الناس إنهم أحرار وليس مستعبدين لذلك هو يقول في أول بيت خلقت طليقا كطيب النسيم هل فيه هناك من يستعمل النسيم لا يوجد من يستعمل النسيم حر طليق لو أنت أيضا خلقت مثل هذا ليه؟ لا تستعبد من قبل أي بشر خلقت طريقاً كطيف النسيم وحراً كنور الضحى في سمان هذه هي الفكرة بداية الفكرة ان الحرية هي فطرة وهذا عمر يقول له يستعمل ضمير المخاطر وبعد ذلك يقول تغرد وكت... لاحظ القصيدة سهلة لكن الفكرة اللي فيها عميقة لاحظ تكرار المعاني أنت مثل الطيف النسيق أنت مثل النورة النور في الضحى أنت مثل الطير بيستخدم النمازج الحرية أساسها عندها الطبيعة فطرة تغرد الطير أين دفعت في كل مكان اتجاحت فيه تغرد مثل الطيور وتجد بمشاء وحي الإله وتتغنى بمشاء وحي الإله وحي الإله ممكن يكون القرآن ممكن يكون ما يوحى إلينا من أفكار أي شيء وتمرح بين ورود الصباح لاحظوا الصورة الجميلة للهرية بيعطيها في صورة جميلة العبودية بيعطيها في صورة بائسة كريهة لاحظ تمرح بين ورود الصباح وتنعم الجنور أما ترى وتمشي كما شئت بيت المروج وتقطف ورد الربى في وباء كذا صاغك الله هكذا بهذه الطريقة ربنا خلق صاغك يا ابن الوجود وألقتك في الكون هذه الحياة هذا هو طبيعتك يا ابن الوجود أنت موجود هذه هي طبيعتك أنت كنت أرب ننتقل للفكرة الثانية يتحدث عن أخلاق العبيد يعني الفكرة الثانية اضع لها عنوان اخلاق العبيد يبقى الفقرة الاولى الحرية كطبيعة تتكلم عن اخلاق الاحراض والفقرة الثانية تتكلم عن اخلاقك الطبيعة العبيد لاحظ وبعد ذلك سيكون لك اختار تكون حر ام تكون عبد. لذلك يقول فمالك ترضى بذل القيود وتحمل ببنكة بلوكة الجبال هذا استخدام استنكام إذا كنت يا ابن الحياة إبن الوجب تعرف أن الحضرية الفطرة عندك لماذا ترضى أن تكون زليل مستعب المعنى واضح لا أمضى فيه وتسكت في النفس صوت الحياة القوي إذا ما تغنى صدراء ما هو صوت الحياة في النفس الحرية ألا يقيدك أحد وتطبق اجفانك الميرات عن الفجر والفجر عذب الضياء ايضا استقام استنكانك وتقنع بالعيش بين الكهوف والكهوف هو رمز للتخلف ها فاين النشيد واين الاباه النشيد يقصد به التغني بالفرح إنه في ناس طول الوقت تتكلم عن الديمقراطية تتكلم عن الحرية ولما ذاتي تفتح حياته بتا أشد ديكتاتورية من أي أحدا، يا؟ لذلك هنا هو استيفان ستينكاري أيضا. وأين الإباء؟ الإباء هنا بمنع بمعنى بمعنى المنع والقوة ورب الزول، العنفة. جميل العنف، نضع العنف. إباء والعنفة، وفي اللغة العربية إباء. والإباح بنفس المعنى. كنا هم يحلم أحداً. جميل. ثم الفكرة السامية الثالثة في بيت آخر. أتخشى نشيدة السماء الجميل أترهب نور الفضل في ضحها. هذا أيضاً استفال استنكاري. ثم ناتي الفكرة الثالثة دعوة للإستنهار. أي هو يقول أعلمها. فيق يعني الأول أعطت أخلاق الحرير ثم علقت أخطاء الأخلاق العبيد ثم بعد ذلك لك اختار تكون عبد ولا تكون حر ويستنضض نعم ألمها والنعده لا تكفي لذلك يقول وسر امشي يعني يسير في طريق ال الحرية ألمها وسير في سبيل الحياة فمن نام لم تنتظره الحياة من نام في العبودية وراضية بالزولف الحالة تنتظر لا. انت مع الوقت ستتبين ان القصتين بيتكلموا عن نفس المعنى ولكن هذا مباشاطر وهذا برام لان الآخر أيضا يتكلم عن هذا ان الأمة العربية نامت واصبح والنصر حاله تقهمر ونزل من أعلى هنا هو يقول من نام هيحدث لهم هيحدث للناس ولكن هذا يقول المعنى مباشى وهذا يقول المعنى من من خلال الرمز. مم. ثم لاحظ ولا تخشى ما وراء التلاع، التلاع اللي هي الجبال وهي رمز للمستقبل، مم. لأني تعرفوا آه نسيت أقول لكم شيء مهم جدا تعرفوا العبودية كانت موجودة في أمريكا نعم ولما صدر قانون تحرير العبيد إبراهن لينكل آخر القرن التسعة عشر ورئيسها ملكين طبعا طبعاً قتلوا بسبب تحرير العبيد لأن الجنوب كان رافض التحرير والشغال يريد تحرير العبيد وكان لديهم ملايين من السوت ودراهم كان سيئ جدا فلما صدر قانون تحرير العبيد انتم تتصوروا ان العبيد قالوا هيه احنا اتحررنا لم يحدث هذا العبيد اللي في المدن فرحوا بالتحرير العبيد اللي في الارياف لم يرضوا بالتحرير عاوزين يبقوا عبيد يا والعبيد اللي بيعملوا في الحقول فرحوا بالتحرير العبيد اللي بيعملوا في المنازل لم يفرحوا بالتحرير أرادن يبقوا عليه، لذلك مثلاً في فيلسوف مهم أفريقي جزائري اسمه فرانز فانون، هو اللي طلع الجزائريين يعرفوه كان مشترك في الصور الجزائري، طلع كتاب جميل جداً انتبهوا لهذا الكتاب حتى تقرؤوه يعني كاتب أقنعة بيضاء قلوب سوداء يعني العنوان دائماً على المستعمر، ياه. بيقول في هذا الكتاب بيفرق بين نوعين من العبيد يقول فيه فرق بين عبيد الحقل وعبيد المنزل عبيد الحقل هذا بيعمل في البرد في الشمس بيعاني من العمل اول ما جاته الحرية فرح لكن عبيد المنزل اللي بيعملوا عند هاسياته هم عبيد اه بس بيعيشوا في بيت فاق وهم بيأكلوا اه فضلات الطعام بس مفضلات مخبوزة جميلة يعني في المطبخ السيد كالو الباقي للعبيد بس جميل فهم خالفوا إذا تحرروا واعتمدوا على نفسهم ألا يستطيعوا أن يعيشوا في هذا المستوى الذي يعيشه فرفضوا التحليم شيء غريب جدا في هذا الموضوع ولاحظ هو يحرف هذا فيقول أن أحيانا للعبد بيخاف من مستقبل فبيركن للعبودية ويقول مع السيد أمن نعم. لذلك هو بيستغفى منه انت لا تفهم هذا الاستفهام ايه لما تعرف القصة. صح. لذلك هو يقول ولا تخشى ما وراء اتلاع. لا تكون مثل عبيد المنزل اللي خافوا من ما ينتظرهم في المستقبل فرضوا بالعجودية. لا تخشى ما وراء الايه ف وبعد ذلك يقول لنا ما وراء اتلاعش شيء جميل اي اسرعوا. ايه ولا تخافوا ما وراءتها. لذلك سيقول فما سما إلا الضحى أو المستقبل، فما سما إلا الضحى في صبا وإلا ربيع الوجود الغالد. شوف الصورة الجميلة اللي بيحكيها. طبعا هو لو عايش الآن وراءه ما جاء بعد التحرير <تصفيق> <تصفيق> لعادهم أسوأ من الاستعمار. هو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الاستعمار لم يسحب إلا مواجه من ينوب عنه. <تصفيق> جميل. ثم يقول. وإلا ربيع الوجود الغريب يطرز بالورد الظاخر دا وإلا أريج الظهور الصباح ورقص الأشحة بين المياه صورة جميلة وإلا حمام المروج الأنيق يغرد منطلقا في غناء وثم لحظة الدفع الأخيرة بقى سنقول ترغيب أخير عم البيت الأخيرة إلى النور فالنور عزب جميل إلى النور فالنور ظل الإله يلاحظوا لأنه بيستخدم ضمير المخاطب في نظمة خطابية في لأنه زي الخطيب الخطيب في المسجد مثلا أو في الحفلات السياسية بيخاطب الناس بضمير المخاطب حتى يشعروا من مقاريد منهم وهذه في الخطاب ما تنفع لكن في الشعر صعب ولولا لأنه شاعر كبير ومتمكن والموسيقية لديه عالية لكان ضعيف هذه شالة القصيدة لأن الخطابية في الشعر سيئة ورغم وجود خطابية لكن القصيدة رفعت. مازالت جنيه رفعت المستوى ياب مازالت, مازالت جنيه ولكن بتتكلم عن نفس الفكرة اللي في القصيدة لذلك نحن دارس القصيدتين معك حتى تفهم ما معنى الرمز وما معنى المباشرة الخطاب يا لأن قضيات تشارف الامتحان عن هذا الموضوع واضح أنا حتى كتب عندي هنا السؤال فقط يوجد هنا خطر استركني بس, بس من السؤال خطأ فقط. يعني مثلا عند المدرسة تكونت من جناحين السؤال قد يكون هكذا تكونت مدرسة أقول من جناحين شعريين أذكرهما أو أشرحهما مع التمثيل يا ستقول نعم تكونت من جناحين جناح شامي متأسس في طابع ومنطقي متاسب بالثقافة الفرنسية وجناح أفريقي لا العكس جناح شامي شامي طابع رمزي انت مزعج تسجل كل إسحايا تتقلب في حاجتي مباشرة لا أنا لاحظت تغيير في الكلام خمس دقائق تفضل خمس تفضل, دقائق. تفضل, في و... تفضل تفضل ما في مشكلة وجناح شامي أحسنت. وطابع رمزي متاسب باستفافة فرنسية جيد ونمزك بريطاني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> افريقي لا تحبي تيجي تشرح لا مش أشرح لا لا أدي واجب مع اللي ساعة ساعة لكي لا لكا... نريد عن ما في آخر مرة لا لا نريد لكي لكي لا ك لكي لا أنام فأدي واجب ساعة ساعة لأنك تتكلم تتكلم فنمت هذا أنت لا تريد أن تنام بس السنة سأنتحر في النهار سأفجر بهذا <تصفيق> لا تنتحر ولا أنام هذه <تصفيق> <تصفيق> خليها, خليها خلق شوي خليه وصل إنه مهم. إن مهم خليها وسط آخر أوضة وسطة خلاص م. فأنت تجيب لهز الشيء وتعطي أمثلة من ااا بالقسم الشافي على الجانب الروم الجانب الرمزي وتقول إن هو مباشر ويستخدم ضمير المخاطب وإلى كذا كذا وتوعي نموذج جوستا واحدة وفي الجناح الرمزي ستتكلم عن إن هو يستخدم النص كرمز. وعنى به الأمة العربية والأمة الإسلامية هو لم يكن راجل إسلام يعني هو راجل عروبي زي الشميين، أخوة الشميين ومنتهى يعني النزعة العربية لديه قوية إنتا لأنهما عرب أكثر من أي شيء آخر وتقول يتكلم عن الأمة العربية ويستخدم الرمز النسبة كرمز لهم وإن الرمز حدث تغير في حياته كان حدث فيه للأمة العربية لذلك لاحظ أسوأ بيت في القصيدة أسوأ القصيدة جديدة جدا ولكن أسوأ بيت فيها هو آخر بيت عندما يقول أيها النسر هل أعود كما عدت أم السبت قد أمات شعوري؟ هنا هو بيفسد الرمز لو لم يقل هذا البيت لما فسد الرمز لأنه هو يخاطب الناس ويقول له هل يمكن أن أعود كما عدت؟ هل يمكن أن أكون كما كنت أنت أيها الناس؟ فهنا هو أفسح عن الرمز فأفسده لو لا هذا البيت لكذا القصيدة قمة مرتينة لأن الشاعر لا ينبغي للشاعر أن يشرح للمتلقي ماذا يقصد وتعريف المثل الذي يقول المعنى في بطن الشاعر يقصد ان الشاعر لابد ان يقل النعنى في بطنه ولا يشرحه ليه؟ ويترك المستمع يفكر بنفسه كده يشغل المستمع والمستمع يفكر في القصيدة ويقرأها مرة واثنين ويسكت نفسه ماذا يقصد الشاعر لذلك القصيدة تعيش لكن لو لك مباشرةً تموت القصيدة فالبيت يكون ضعيفة مجرح القصيدة لأنها صعب ها؟ أنا قريت أنه فقط فيها كير. فكرة بالأخير ما أكمدها الفكرة م. الرابعة هي خاتمة في القصيدة آخر اللي هي إلى النور ترغيب. فالنور هذا دعوة أخيرة للناقة فكرة رابعة عادة. هي ليست فكرة مستقلة هي تتبع الفكرة الصابقة ولكن هو يكرر فيها نفس الترغي الترغيب آخر. آه آخر. أخير آه يعني أنت ستعتبر كلمة ترغيب أخير فكرة دهذا شحيح من عندك، إني في البيت الأخير في يؤدي طريب آخر بمعنى إن كان في ترغيب أول، المعنى إن هو بيكرر نفس الترغيب لإن هو لما يقول ألمها يعني يدعوك إنه ولما يقول لك إلى النور يعني يدعوك للذهاب للنور، هي نفس المعنى، فهو بيكرر نفس الفكرة ترغيب طريب آخر، جميل؟ فقط يوجد خطأ في في البيت، هل هو خطأ ولا؟ ولا تخشى مما؟ أو مين؟ ولا تخشى؟ ذكرت ميم. ما ما. ما ميم ما ولا ما. هذه. و ما. أي بيت؟ رابعة. رابعة. رابع. رابع. هنا عندنا ميم ما. وتمشي كما شيت بين المهووس وتقطف الروبة في لا. لأ, لا تلاع تلاع ولا تخشى ولا تخشى. تخش أو ولا تخشى ما خلف التلاع؟ ما. <تصفيق> لاع منا صح ميمة. صح لو أنا قلت ما يبخطر لأن لو ما القصيدة ستقصر هي منا نعم ميم. ولا تخشى منا أوكي القصيدة الأخيرة حتى الثاني من هذا العالم القصير <تصفيق> لاحظوا هي طبعاً القصيدة كلها القافية الرأي المقصورة يعني حتى لو كانت صوري بتنتهي بالياء هذه القافية رائية وليست ياء <تصفيق> يا؟ <تصفيق> لأن في الشعر العربي الألف الممدودة والألف الليينة لا تقسر والياء كذلك لا <تصفيق> يا. فهذه راء مقصورة طوال الوقت والياء هذه تشبيع تعد في العروض تشبيع للكسر <تصفيق> وضع ولو كانت مفتوحة كان ست هناك ألف والالف تعدد إشباع للي للفرد جميل هنا لاحظوا أصبح السقف ملعبا للنصور ملعب هنا يعني مصير النصور النصور أصبح في السقف المفروض النصور هذه تكون في القمة وليست في السقف فغضب يالغر الجبالي وصوري لاحظوا الرجل يعني منزل بداية يجعل المأساة الأم العربية مأساة ونية تمس الطبيعة الجبال لابد أن تصور ولا بد أن تغضب على حدث والطيور أصبح أو النسر أصبح في الحظيرة يعني كأنها مأساة ونية <تصفيق> إن للجرح صيحة هذه ليست كذب ولكن آه آه منصوب، تنوين منصوب، فبعسيها في سماع الدنا، الدنا هنا جمع دنيا، ياه؟ في سماع الدنا فحيح سعيري، ولاحظ كلمة فحيح، فحيح هذا صوت مذا؟ صوت الحية وليس السعابين. العسل، حقل، العطمة. صوت الايه؟ صوت الافع والسعير اللي هي النار والنار لها صوت فيقول يعني الجرح لما في القطع بيحدث الانسان بيصيح صيحة مثل صيحة النار او صيحة الافع او فحيح الايه؟ فحيح الافع المهم هو بيستخدم مؤثرات صوتية حتى يشرح لك النأساء التي تعرض لها النزر وأنت تدفع من النزر لغمانة عربية جميل؟ مم. حقيقة معظم الأعلام العربية عليها نزر خاصة مصر رابز. مصر. جميل وطرح الكبرياء شلوا مدمة شلو قطعة من اللحم ومدمة يعني حديثة الزفر أن اللحم لما يكون حديثة الدم بيحرق حتى من القطع لكن لما بيبقى فترة الدم بينقطع شلوًا مدمة ده معناه أن المأساة الأمة العربية حية الجرح حي مازال ينزل واطرح الكبرياء شلوًا مدمة تحت أقدام دهرك السكيري هنا نقصد أن مأساة الأمة العربية أصابت الناس بالدوار أصابت الزمن نفسه بالدوار لم يعد هو الزمن الرزين المركز، ولكن أصبح الرزين أنا أريد أن أقول أن الرجل بيجعل المساء عمى كونية أصابت الكوم ككل الجبال والضهر والطيور وكل هذه الأشياء لم لم يغذر الجبال بقايا النسر إذا النسر مات يا؟ وارمي بها صدور ل... الورمي بها صدور العصور يا أذار طلب النسر ماك لابد أن نعرف كيف ماك سيشرح لنا الآن كيف ماك يقول إنه لم يعد هذا النسر يكحل جفن النجم تيهن بريشه المنفوري يعني هذا النسر انظر ويا من كبرياء وأنفته كان بيطير عاليا دليل على السموم والأهلوم حتى أن يأتي بريشه هكذا ويمسح على, على النجر كأنه يكحل النجر لم يقض يفعل هذا كان قديماً عندما كان في قوته كان بيطير إلى العلى حتى يلامس النجوم وبعد ذلك نزل إلى السر جميل؟ كيف حدث هذا يقول هجر الوقر زاهلا وعلى عينيه شيء من الوداع الأخير عندما هجر الوقر مكان عزة الناس كان عنفته لأحد يدخل إليه العرش هو هاجر هذا المكان مكان عزته وعندما هجر كان على عين عينه من للشزء ويودع الوقر كأنه لن يعود إلى الوكر مرة أخرى ووكر النسر بيكون أين في القمة يا؟ إذن الرمز بيتطلح أو أنت عن ماذا يتكلم شيء معين كان في القمة يا؟ وبعد ذلك ترك القمة وهو يشك أنه لن يعود إليها مرة أخرى لذلك ودعها يا yeah. والوداع في اللغة لا لقاء بعد <تصفيق> لذلك لما الناس تكون عزمت على الفراق تقول وداع إذا جت ستلتقي تقول إلى اللقاء <تصفيق> فرق بين اللي بين الاثنين فهنا شيء من الوداع الأخير وداع وداع أخير تاركا خلفه ما هو نزل الآن من القمة فماذا طرق خلفه؟ تاريكا خلفه مواكب سحب. السحب عندما كان يطير في القمة كانت بتسير خلفه هو أسرع من السحب فالسحب بتسير خلفه مواكب كأنه ملك وراء المواكب. تاريكا خلفه مواكب سحب تتهاوى من أفقها المصحور. أفق الأفق اللي هو القمة المصحور يعني شيء سحبي. يا yeah? وبتنزل من هذه القمة. طالما الملك نزل فالسخن فالمواكب بتنزل ثم يقول كم اكبت عليه وكم هنا للكذب هذه المواكب هذه السحب كما تعرفوا اكتب على الملك اما يقبل قدمي يقول اكتب على وجهي يا او اكتب سقط لا على أحد يقبل رأسه، يقبل فقط يده، في <تصفيق> حتى الأبير تستغير هكذا سبع سنين وانت جد كله يقبل يا أكدب على يديه، فهنا لاحظنا هنا كم أكدبت يعني كم من مرة، مرات لا تعد كانت كل المواكب الصحيح هذه تقبل يديك بالسبب عزته ومكانته، كم أكدبت عليه وهي تنادي وتتحول لندى على على ريشه فوقه كبلة الضحى المخموري حتى لما يكون الضحى لم يفق بعد كده كأنه ما زال مخمور كانت تقاب باليدي دليل على مكانته السامية العزيزة ماذا حدث له هبط السفحة طاويا من جناحيه على كل مطمح مخبور كل مطمح مطامح الطموحات أصبحت مخبورة الآن وماتت يا. فماذا حدث له؟ لأنه هو كان في القمة مكان سحري لا يصل إليه نزل السفر كما نقول في العمير المصرية أصبح ملتشر ملتشر الجميع يا، لذلك يقول هنا فتبارت عصائب الطير عصائب الطير اللي هو الوضيع من الطيور اللي هي تصاد ولا تصيد ليس من الطيور الجريحة يعني الطيور اللي هي تطير في السفر ولا تصعد الى أحنا. يا ولكنها بتعيش في عصاد يعني مجموعات تطير معا ولكن الصقر او النس بيعيشوا مفردا يا ثم يقول هنا فتبارت عصائب الطير عصاب تباروا في اهانته يا تبارت عصائب الطير تنافست في اهانه النس ما بين شرود من الأذى ونفور يعني كانت له كل أنواع الإيه؟ الإهانة، ثم هنا يقول لا تطير جوابة السحّي جوابة السحّي التي تر لتجو في السحّي لا تصعد إلى العلّم. لما رأت النسر خافت ظنّته جاء ليرصّد. فالشاعر يقول لها لا تطير جوابة النسر جوابة السحّي فالنسر إذا ما خبرته لم تطير لو عرفتي ما حدث للنسر لم تطير يا ماذا حدث له نسل الوهن اللي هو الضعف مخلبي مخالبه القويه ضعف ضعف يا الضعف أضعف مخلبيه لم يق لم يعد يستطيع افتراس نسل الوهن مخلبيه وأدمت من كبيه عواصف المقدوري مآسي القدر أدمت من كبيه ور من كفو ما نكبة ما يجمع اليد بالكتف هذا يسمى المك وهذا هذا هذا السقل بدل يكون أقوى لأن هو اللي بيتحرك والوضع فلما يكون الع المقدور الق قدر هذا لا لم تعد لديه قدر اللي يطير في العين لأنه من كبيه ضعف. لذلك يقول وآدمت, وأدمت هنا جميلة ليست فقط ضعف لما الريش بينحل وتظهر الدماء دليل على قمة الضعف عند الطائر والوقار لكن عليه ما زال عليه بعض الوقار لأنه ناس يقول والوقار الذي يشع عليه هذا الوقار فضلة الكرثة من صحيح الظهور. ده هذا ما بقي من الميراث من صحيح الظهور. يا يعني مواطن العزة التي ما زالت موجودة عند العرب مثلاً أسر قديمة قرآن ضخ. ده هذه ما بقي من الميراث اللي الصحيح. لكن هم الآن ليس لهم ميراث. هذا ما بقي. زكى فضلة ما فضل لهم بعد ما دمروا المراس ونهدوا المراس وكل ذي ما هزمها بطير لأهم وقف النسر جائعا يتلوى لا يستطيع الآن صيب أو افتراس أو يجني أو يكتسب ما يغني أو ما يجبع لذلك وقف يتلوى وقف النسر جائعا يتلوى فوق شل على الرمال نثير. وتعرفوا من الفرق بين النسوة بخل جواع إن النسر والصقر العقاب النسر والعقاب لا يأكل إلا ما يصيده. لا يأكل من صيد الآخرين. عقاب. عقاب. النوم. هذا الحق. لكن اللي هو مثلا اللي بتجده أول ما الحيوان مثلا أسد يبترس وباقي أشياء وهو جاء ليأكل عليها هذا نوع منحط من النصوص له اسم واخر أنا نسيك هذا الاسم ولكن لا يعد من النبلاء اللي هي هنا هو لا يستطيع يأكل ولكن بياكل جزء باقية من مرس آخر يعني وضعه سام وأسوأ شيء أن هو على الرمال نسير منصور يعني عليه طراب وعليه ملوث وإلى يعني وضعه في الإيه ساء جدا لا يستطيع الصد وينتظر في صيد الآخرين ويأخذ الفضلات اللي هي الملوثة جرمية طب هل يستطيع أن يكون على عذاب الطير بتاتي وتضرب وتأخذها منه لذلك في البيت التالي يقول وعجاف البغاث تدفعه بالمخل بالغضب والجناح القصير هذا بيت جميل لأني هو صورة من مبالغة في مدى الضعف الذي وصل إليه الناس أن حتى الطيور العجفاء الهزيلة تدفعه وتأخذ أكله يا لأني هو يقول أجافو البغاثي والبغاث هذا أسوأ يعني يعني أكثر الطيور انحطاط، ياه، وليس فقط إن هي أسوأ يعني أكثرها انحطاطاً قوية، لا، بقصرها انحطاطاً وضعفاً، لأن يقول عجاف وعجاف يعني هزيلة، دعنا استنتج من هذا إن الناس ق يعني حالتهم يجوس منها أقصر من هذا الإيه لاجت لذلك يقول وعجاف البغاث تدفعه ما هل لديها مخالب قوية يزيل عجال؟ لا، المخالب الغض يعني الطعيف والجناح القصير، والجناح القصير لأنها لا تستطيع أن تعرف الطيران يا نستنتج من هذا أن النصر ما ساء يعني حقه أصعب من هذا بكثير طيب ماذا حدث للنصر؟ بقيت فيه أصر يا لذلك هو يقول فصرت فيه رع الشاتون من جنون الكبري واهتز هزة المقروري قال لا هذا الوطع لا أستطيعنا نحمل واهت... صرت فيه ما بقي لديه من كبرياء واهتز ثم قال ومضى ساحبا على الأفق الأغبري أنقاذ هيكل منخور يعني هو أصلح هيكل منخور وسحب هيكله وماذا حدث وإذا ما أتى الغيائب إذا تمكن في النهاية من أن يطير حتى وصل إلى الغيائب والغيائب جمع الغيائب وهي الزومة الشديدة يعني وصل إلى مكان لا تستطيع رؤيته يا؟ في الغيائب ما أتى الغيائب الغيائب واجتاز مدى الضم ماذا الظن يعني أنت تظن أن هو على غؤد كيله؟ لا هو هذا الظن الذي تظن. ماذا ظنك؟ أن هو عالو جدا خلصة كيلو من ترحب السماع هو أعلى من هذا فإذا ما ماذا الظن من ضمير الأثيري موجات الأثير ماذا حدث؟ جلجالت منه زعقته يعني زعق آخر زعقة من الكبريات صار على وضعه، يا؟ لذالك هو جلجلة هنا اللي هو الرنين القوي يحدث نوع من الردود الصوت، يا؟ فيقول جلجلت منه ضحكة نشت الأفق، نشت يعني سمعتها كل الأفق، يا؟ حرة يعني هذه الصيحة التي جلجلت كانت حرة ساخنة، يا؟ من وهجها المستطير لها وهج مستطير تطير يطير منها نار ومن هذي آخر شيء لدي وماذا حدث بعد ذلك؟ وهوى جثة على الظروة الشمائية لاحظت نعود للبيت الرابع لم لم يازر الجبال بقايا تستاذا نوار تحطم على الجبال لأنه هوى جثة على الظروة الشمائية في حضن وكره المهجور يعني عاد إلى واكر مرة أخرى ولكن العودة النهائية ماه في الوكر، نعم؟ نعم هو رفض الزل الذي يعيش فيه وثار عليه وقال سأصبح صورة أخيرة حتى لو فيها المهجور نعود إبن أبي القاسم الشابي وما كان يطلبه من المستعبدين فهمتوا العلاقة بين, بين القصيدتين ولكن للأسف هو هو كان شاحب صاد تعارفه إني كان في التسع والعشرين من عمره عندما قصيدة عظيمة هو لم يكتب شيء بالعاصمة عظيمة ذلك ولكن لأنه في التسع والعشرين من أخطأ هذا القرار إني هو كتب البيت الأبيض، <تصفيق> ياه إني هو فضح الـ الـ اللغز لو ظل اللغز هكذا يعني أنا سمعته مرات يتحدث عن هذا اللغز ويشرح للناس ما في القصيدة يا ليتوني ما تكلم وبقى الرمز هكذا يشغل الناس كما قال المتنبي أنام بالأجفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم يختصموا في شعره يعني كل الناس تسهر يسهر الخلق ويقول هو يقصد كذا كان يقول لا هو يقصد كذا وهو نائم ومبسوط وإذا سألوه يقول لا أعلم <تصفيق> <تصفيق> لأنه هو بيصنع أسطنته لأنه هو أعظم شاعر في العربي، العربية وكان يقول آآ آآ البيت الشهير اللي هو أنا الذي نظر الأعمى إلى شاعر وأسمع آيات من به سأخبر مداتر هذه القصيدة الضخمة التي يتكلم فيها عن نفسه <تصفيق> لأنه لم يفصل على تلك. كان له تلميذ اسمه ابن لو كنت عرفه عالم العموية الضاخن صاحب. كان تلميذ المتنبي وهو الذي قرأ ديوان المتنبي عليه وشرح الديوان هذه أوسق شيء من, من, من الدووية. كان دايما لما أحد يسأله هو يقول على كنوع من الفكاها اسأله ابن جيني ابن جيني أعرف بشعري مني <تصفيق> هذه كلمة المتنبئة حتى لا يقول هو هذا اللي يفصح هنا هو أفصح عن هذا وهذا لا يفعله إلا المبتدئين المتنبئين ينمل أجفون ويترك الناس تختصم كيف يعيش الشعب إذا الناس ظلم تتكنم فيه لذلك يقال عن المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس حتى الآن ما زال الناس تتضارب على على الشيء رح ندرسنا مرة الماضية أه. لما كان المشكلة لأس... عنده مشكلتين أساسيين أصله وماذا يريد أه. وحتى لأن زلنا نتناقش في الجهة في المشكلة لأن هو لم يرد أن يقول لم يقول ولما سألوه هل تتذكرون الشعب يقولون لي في كل بلدة ما عند وما تب ما جل يجلل أريوس سألوا سؤالين من أنت وما ترو؟ دجاج هل من أنت؟ وقال ما ده. أبغي يلا يسمع لم يصفر حتى ما ده. ما يعني هذا صماع كبير يعني لذلك <تصفح> هنا لما يقول أيها النسو هل أعود كما عدت يبقى هو بيتكلم عن على لساني على لسانهم العربي بتسأل نس يا نس هل ممكن أنا أعود للقيمة مرة أخرى كما عدت أم أن وجودي في السبح في التخلف هماط شعوري، ياه هو استبفهم قاسي طبعاً، قاسي جداً. وأنت تزأط أجيبه على سؤال الشاعر هل ستعود الأم مكانها أم أن, فالكام... إن وجودها في السفح أمد هذا الشعور؟ إن شاء الله, إن شاء الله. شاء الله. يعني النسر كان في السفح شعور بالكبرية صار فقرر أن يعود للقمة حتى لو سيموت. إذاً، ياه هو يسأل هذا ليه؟ حتى ينزل سيدنا عيسى عليه السلام نعم حتى ينزل سيدنا عيسى عليه السلام انت فيكم حتى اخر الزمان يعني انت منتظر يعجوج ومعجوج ينجي والمسيح ما تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم نعم لا القصيدة فكرة واحدة لا يوجد فيها اي افكار ماذا نسميها ها ما نسميها فقط الفكرة فكرة إيهية قصيدة يرمز بها لأم مسلمية فهذه على سبيل المثال قصيدة واحدة بفكرة واحدة لوحة واحدة قصة واحدة مم. وأنت من القصة بتفهم الرمز الذي يعنيه مم. فيمكن أن تسمي الفكرة رمز الأم العربية رمز الحالة الأم العربية رمز التخلف الأم العربية رمز الحرية نصور الوضع نصور يصور الوضع الحالي الأم العربية وما ألس اليه من ضعف وانحطاط على كذا غيره ومش ويرمز لها بالنسبه جميل إنه هو قال إنه يرمز لو قال الكلام دون يرمز قال يرمز انا اريد في الإجابة راء ميم زيم رامز. يا عمز يا هو رمز زييه لدول شكرا جزيلا وان شاء الله يعني ستعدى من الامتحان